Бук 2 Двадцать семь Сабعتун وعشرون Сабعة وعشرون У гостиницы Прабыть сё Фі الفундук Алвусул У غرفة خالية؟ عندكم غرفة خالية؟ я <مدلسة> لقد حجزت عندكم غرفة لقد حجزت غرفة <مدلسة> ماё прозвище мюллер اسمي ميلر мне потребный одноместный номер احتاج لغرفه سرير واحد احتاج لغرفة سرير واحد мне потребный двухместный كم سعر الغرفه لليله كم سعر الغرفة لليلة؟ يا хотелось бы номер с ванным покоем. اريد غرفة مع حمام بانيو. اريد غرفة مع حمام بانيو. يا хотелось бы номер с душем. اريد <غرفة مع حمام> دوش. اريد غرفة مع حمام دوش. ما هو يباتشيت نومار؟ اي يمكن ان ارى الغرفه؟ اي يمكن ان ارى الغرفه؟ تيوس هنا موقف سيارات؟ اي هنا موقف سيارات؟ تيوس تود سيف. اتوجد هنا خزينة امانات؟ أتوجد هنا خزينة أمانات؟ تيوستود فاكس أيوجد هنا جهاز فاكس؟ أيوجد هنا جهاز فاكس؟ دوبرم، يا بساليوسي وغيتم نومري جيد، انا أأخذ الغرفة جيد، أنا أأخذ الغرفة هنا المفاتيح هنا المفاتيح. هنا نس يكون الار يكون الفار ها اب يكون الغاء؟ متى يكون الغداء؟ أي متى يكون العشاء؟ متى يكون العشاء؟